제� qualhiza ca lir Emmanuel Specifically the Maire Eu bekommen those tracks وتقديم ثوثا سعيد عزيزي المستمع اهلا بك معنا في لقاء جديد نستعيد فيه معا احلى الذكريات الاذاهية اول فقرة في برنامجنا اليوم سنقضيها في شارع من اشهر شوارعنا تجارية شارع الموسكي شارع الموسكي صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جات الحام سيد إسماعيل يشارك بالغناء إسماعيل شابانا وسيد إسماعيل الروي محمد علوان وأخرج البرنامج منذ أكثر من 35 سنة سريا نجل طلع النهار للعمل وتشمر العمال متوصلين على رازقهم برزة حنالة وفي شارع المسكي مهضة في العمل دايرة والمسكي حي اشتهر في تجارة مكان بيرتم وبيترز في السوق وحرير واليد عملة وانتاجها عظيم وكثير بو المصانع تلاء الرسم والتطريق صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير اذا ود مكاناتك وصا و اصربيه و و و الحصن من الناس يا انت ادريس قلبك يكون جاهز من غزل المحله من الناس يا من من غيرك شاور دور يا صدا دور دور يا صدا دور يا هو يا هو هو هو هو حبونا كوفر وان كوفر ربيه <متصفيق> فرجيكم منور منور ضويا ساطع وان دوري يا سلام وهتنا في ديننا فينا خير والزينة هم بهجة الأفراح والورد والفل واخدين في الشارع دجناح عمال حياتهم بين الظهر والياسمين والمسك فيه الروايح تسعد الأرواح من في حينا ورد الجناين عندنا من في حينا ورد الجناين عندنا عندنا, عندنا حرف او انجمن تحبها وتحبنا صنعتنا فيها المحاة كلنا فيها السعادة نحبها وتحبنا ليل لو نظرنا بين ظهورها وكلها والوردي واليسمي اليومات فيها الدين وإحنا هنا في الحلين وردي الجنائم عندنا عندنا إن زينا في حينا وفي الجنائين عندنا إن زينا في حينا وفي عندنا عندنا والأماشين في الشارع ده شيء ما نهجة جيد وقفيني قبل الجبائل في الكرم والبود ما يكله يوم التعب والصبر عنوانهم وكل شيء الفئي في حيهم موجود. حراير حراير وماشي التاير تفرج وشوف. حراير حراير وماشي التاير تفرج وشوف. وتفرح ولادك من تشغل بلادك بكتن وصوب حراير حراير حراير حراير وماش التاير. تطورك وشوف وتطورك ولادة من فجل ملادة من جسد المسلوب حراير حراير قطرنا النهر دا معقولة ومهودة والمكتب قليل والمكتب قليل مطلوب العرايس وماشي المزارس اتطرد الوشيد اتطرد الوشيد حراير حراير بیلانی بیکسم تو والصيني في المسكي شيء ظاهر وله شهرة تفوت هناك تلتقي أصناف كتير نادرة، تسمع بودنك على الصيني منادية يهون عليك تشتري وتشيل ولا تدرك محلش وارك من هنا يا مجهز اليوم الهانة محلش وارك من هنا You've got يا فيه الصحون والكبايات كان لو الست البنات تاخد